وإذ اتسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعزوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاجع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت قِنَّهَا وَقِتَائِهَا وَقِتَائِهَا وَفُوهِهَا وَعَدَتِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَسْتَكْبِرُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَا بِالَّذِي هُوَ قَاهِرُ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ